بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ يُوحِي إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي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 وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيٌّ هُنا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَإِنَّا ظَنَنَا أَلَّن تَقُولَ النِّسُ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالُهُ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوا هُمْ رَهَقَ وَإِنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَّتُمُ الَّيِّ بَعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَةً حَرْساً شَدِيدَةً وَشُوبَةً وَإِنَّا كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ لَا لَهُ شِعَابًا رَّصَدًا وَإِنَّا لَا نَذْرِي أَشَرُّ نُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَإِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِن وإنا دون ذلك كنا طرائق قددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وَإِنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَاءَ مَنْ بِهِ فَمَن يُمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسَ وَلَا رَهَقَ وَإِنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِن القاصفون فمن اسلم فاولائك تحروا ورشد وامم القاصقون فكانوا لجحنم حطبا والا واستقاموا على الطريقه لاسقينهم مما لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُ يَقُونُ عَلَيْهِ لِبَدَأَ قَالَ إِنَّمَا أَدْعُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَّ كُلِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا كُلِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْشِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَوْ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنَ اضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا كُلْ نَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّيَ أَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ على غَيْبِهِ أَحَدًا